ما يسمع دعاي غيرك أداء محمد فراج الأكلبي. يالله يلي ما يخيب الرجال فيك يالله يلي ما يخيب الرجال فيك عبدك دعاك وما يبي غير آخر انا تحت عطفك يا ربي وانا جيك انت الغني وانا يا ربي فقيرك اضغبك يلي ما تخيب إنك لا تجعل حاجت عند غيرك إنك لا تجعل حاجت عند غيرك أنت العظيمة اللي تحل شرابك وانت السعد ما أحد بملكك خاشرك جيتك من الضيقة وعيني تراعيك أخشى عذابك ولا مال في بشيرك العمر والتوفيق والرزق بيدك أستغفرك وتوبلك واستجيرك استغفرك واتوب لك واش تجيني فالثلاثه يا ربي يدعيك في ما يعلم دعائي غيرك شاع ما يعلم مد ي ما يعلم مد ي